إِ أَو حَنَا إلَكَكَمَا أَو حَنَ إلَ نُ ح النَّبَ وَأُخَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَ نتينا داود زبورا